إلي عن نظر الناس وأن عصر قصيرا في طرفها حبيبا يبرزها في الأرض ويجعل عليها شيئا يقيه من نظر مارين ما يؤخذ من الحبيب أولا جواز الاتصال على الماء في استنجال وهو من الاختصار على الحجارة لأن الماء أنقى والأفضل الجمع بين الحجارة والماء فيقدم الحجارة ثم يتبعها الماء ليحصل الإنقاء الكامل فأنه الغد رحمه الله تعالى سلدي عليه جماعة السلف والخلف واجمع عليه اهل الفتوى للائمه الانصار ان الافضل ان يجمع بين الماء والحجر فيستعمل الحجر اولا لتخفف النباس وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء فإن أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء الماء أو الحجر سواء وجد الآخر أو لم يجده فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر فإذا ثانية استعداد المسلم في طهول عند قضاء الحاجة لألا يحوجه إلى الغيال فيتلوج الثالث تحفظه عن أن ينظر إليه أحد لأن النظر إلى العورد محرم فكان يركز على في الأرض وينصب عليها التوبة الساتر وأخيرا جواز استخدام الصغار وَإِنْ كَانُوا أَحْرَارًا هذا منتهى بأيه قول الشارع رحمه الله تعالى في حقيقة قول أنس رضي الله تعالى عنه أنا وغلام نعوي هذه لفظة لفظة نعوي انفرض بها مسلم رحم الله تعالى فليس في صحيح البخاري في كل المواضع الذي ذكر فيها الحديث وانما هي مما فرض به مسلم فليس على شرط صاحب الكتاب انا اشترط ايه اتفق عليه هو المطرع قال قاله أبو عبيدة وفي أساس البلاوة بالزمى الشريعة فالطبع عنه أنه الصغير إلى حد الانتحاب إلى أن كانت له الذي فإن كان له بعد الانتحاب غلام فهو مجاز وذكر الحامد ابن حجر رحمه الله الغلام المذكور هو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فتسميةه غلاما مجال لأن ابن مسحود كان في هذا الوقت بالغا كبيرا وذكر احتمالا آخر أنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أو جاذر رضي الله تعالى عنه والكل من غير مليل ناهر يعدم يلك التصريح من أنس في أي رواية أن, أن الذي كان معه هو فلان أرعي الله ولكنها توقعات من الحاضر المتحدة باعتبار أن جميع المذكورين كانوا ممن يحملوا الإداوة أو أدوات القدر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني يصدق للحجين وإن تهى الأخير أقرباً لومين لماذا؟ لأنه مقارب لأنس رضي الله تعالى عنه بالسن ثم هو أنصاري من الأنصار وقد جاء في رواية البخاري تبعته أنا وغلام منا من هنا يعني حمل البعض على انها من الارصاد وجاء في روايه الاسماعيلي من الارصاد تبعته انا وغلام من الارصاد لكن حمل حافظ على انها من تصرف خرافي وهذا في الحقيقه رحمه وهذا في الحقيقه لان الحافظ ده كلامه اولا على ايه على التوقعات ممكن يكون ابن الشهود وهو غيره او جابر فلما وقق على نقضة طبيعته انا والولاهم من, من الانصار فالكلم التصرف من الراوي والاصل عدم نسبة التصرف الى الراوي الا اذا تبين القطر لان الراوي لما يقول من الانصار اكيد هو يمكن لهذه النقضة ويريد بها معنى معينا وعلى كل فجميع من ذكر ثبت أنه حمل كداوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء ابن سعود أو أبو رغيرة أو, رغير أو جادر أو أنس رضي الله تعالى عن الجميع إنما أردت أن أبين هنا فقط أنه لا يوجد دليل يصبح للفجية على اختصاص أحدهم دون الآخرين بهذا الفضل هذا الحديث ذوب له البخاري رحمه الله تعالى في أول مواضعه من الصحيح لأنه أرده في أكثر من مكان باب الاستنجاء بالماء معلوم من البخاري رحمه الله تعالى يودع فقهه في تكويبه فقه البخاري فيه في الباب كأنه في مخص مضمون الحديث أو مذهب في هذه المسألة في هذا الباب فرق في تراجمة وعلق عليه الحاجة قائمة ولما قال باب استنجاب الماء قال الحاجة أراد بهذه الترجمة أرد على من كرها هنا وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد رب أبي شيبة بأسانير صحيحة عن كريفة في اليمان رضي الله عنهما أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذن لا يزال في يدي نتن وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يستنجي بالماء وعلي ابن الزبيب رضي الله عنهما قال ما كنا نفعله ونقل ابتين عن المال أنه أنكر أن يكون النبي صلى, صلى سلم استنجى بالماء وعلي ابن حبيب من المالكية أنه مدع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم فكأن الكفار ماهما رضعا لقص الرب على هؤلاء دمعه في حوله الاستنجاء بالماء يعني أنه جائز ومشروع ووقع من النبي صلى الله عليه وسلم فالحبيب حجة على جميع من قال بخلاف ذلك حتى وإن كان فالريف ابن, ابن عمر أو ابن زغير أو إمام مالك لأن الحبيب حجة بمفرده بخلاف أقوال الصحابة أو التبعيل أو أدباع التبعيل فإنها تتبل إلى الدليل وهذا كلام النبي نقوله دائما إن أقوال العلماء يستدلوا لا يستدلوا بها فإذا جاء الحديث على غير ما قال الصحابة أو التبعون أو أدباع التبعيل فالجد فيه الحديث. نعم. وقوله عنزك وقع في صحيح البخالي حديث مية مين وخمسين العنزك عصى عليها زج أي سنان. وفي التوقع في الانتساب أن كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم قال الحاكم وهذا كونها على صفة الحربة يعني شكلها شكل الحربة لأنها من آلاف الحدشة التي كانت استعرض فيه الكتاب وفي صحيح البخالية أيضا حديث ربما صنويا ودأ يعني البخال رحمه الله كان ربما يدخل الحديث في أكثر من موضع وفي كل موضع يضيك شيء يتناسب مع الدار الذي بوضب له حديث ربما صنويا قد كان النفس سلم إذا فرد سرت وانا وغلام ومعنا حتازه او عصا او عله ومعنا اداوه ومعنا اداوه فاذا طلب من حاجه ماولناه الاوه ومن طريق البخاري رحمه الله هذا الحديث ايضا باب حمل العله مع الماء في الاستنجاء نقول هنا الاستنجاة بيه بالماء تقصد بايه؟ تقصد بيه على منطال بعلم جواز <تصف> الاستنجاة بالماء طيب هو دود لهذا الكريم في موضع آخر قال في ايه؟ باب حمد العنزة الاستنجاة طال الحال وفهم بعضهم من تبويق الكخار كانت تحمل ليستجر بها عند قضاء الحياة بل هي أفر دين الشارح هنا وفيه نظر لأن ضرب السكرة في هذا ما يسكو الأسافل والعنزة ليس كذلك العنزة لا عصر هل العصر تسكر العورة؟ لا تسكر العورة إلا بحالة واحدة أن يكون ركزها في الأرض يجعل عليها صدار فعذا إذن هيكون الساتر العمدة بدل اسفر, إسفر الموضوع عليها نعم احتمل أن يركزها أمامه ويضع عليها التوف الساتر أو يركزها لتكون إشارة إلى من يعي من يروم المرور بقربه او تحمل لنبشي الارض الصلبة لان الانسان تجلس بقبوائي حاجة له فيرى الارض صلبة فيقشى ان يبتدى الرشاش عليه فيتلوث بذنه او ثيابه فعند ايدي ايه؟ يتمش الارض بحيث ان هو يدعانها تستخدم الماء دون أن يردد عليك فده من وظائف ايه؟ هذه العنف أو لمنع ما يعلم من هواء من الأرض لكومه تصلى كان يبعد عند فضاء الحاجة أو تحمل لأنه كان إذا استنجى توضأ وإذا توضأ صلى وهذا أظهر الأوجه كما نقول بإلم يستعد لظهور باحضار ما يتطهر به من الماء او الحجر او نحو ذلك كذلك ايضا يستعد لما يكون بعد الصلاه وبعد لما يكون بعد الاستنجاء بعد استنجاء وضوء ثم صلاه هو يحتاج في صلاته الى ستره والعاده تكفي اتاكل ستره ولا تكي. كانت تنفي بل كانت أن يتخلق ويصلي إليها في أسفاره كما, كما قاله نعباس وغيره. وغيره فده أظهر الأوجه أنه كان بيحمل العنزة أو العنزة لتجعل بين يديه إذا قام يصلي والوجه الأخير هذا اختاره ابن دقيق العيد قال وكأنه حملها في ذلك الوقت لاحتمال أن يتوضأ ليصلي فتوضع بين يديه سترة قال الصنعان وهذا احسن مما قيل إنه كان يحملها ليستثر بها عند قضاء الحاجة يبقى الوجه الذي اختاره الشارح هنا مرجوح ولا راجح مرجوح والارجح انه كان يحملها استعدادا للصلاة لتوضع بين يديه سترة قال الحافظ وفيه جواز استخدام الاحرار خصوصا اذا ارصدوا لذلك ليحصل له متمر على التواضع طبعا هنا, طبعا هنا, هنا ابن مسعود, مسعود رضي الله تعالى عنه, عنه كان عبدا ام حرا كان حرا ومع ذلك كان يحمل الاداوة وادوات التطهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه نوع من التدريب على التواضع لاسيما مع اهل العلم والفضل قال وفيه ان خدمة العالم شرف للمتعلم لكون أبي الدرداء مدح ابن مسعود رضي الله تعالى عن جميع الصحابة بذلك واستدل به بعضهم على استحباب التوضع من الأواني لأنه قال إيه؟ أحمل أنا وغلام نحوي إداوة وهي إناء شبه الإناء يعني يضع فيه الماء واستدل به بعضهم على استحباب التوضع من الأواني دون الأنهار والدرة ولا يستقيم اي هذا الاستدلال الا لو كان النبي صلى سلم وجد الانهار والبرة فعدل عنها الى الاواني انه ممكن يقال هنا انه وبيحمل الماء لغلبة الضم بعدم وجود الماء فيحمل الماء معه حتى يتطهر به اما اذا وقفنا من خلال روايات الحديث على ان النبس صلى الله عليه وسلم كان على, على شط نهر النفل نهر او امان به او بركة او, أو نحو, نحو ذلك, ذلك وترك التطهر منها, منها وتطهر بالاداوة من او بناء الاداوة يبقى عندئذ يصلح ان نقول ايه يفضل, يفضل هذا على ذاك لكن, لكن المحتمل هنا ان هو حمل الماء معه لغلبة الظن بعدم وجود الماء وقول الشارح تحفظه عن أن ينظر إليه أحد بناه على قوله في فائدة استعمال العنزة وتقدم ما فيه وقوله جواز استخدام الصغار وإن كانوا أحرارا يؤكده يعني هو اول فايدة ذكره قال جوازي استبدام الايه الصغار وان كانوا احرارا اولا الفايدة الاخيرة لا الفايدة الأخيرة. فايدة الأخيرة. فايدة الاخيرة هذا يؤكده تبويب البخاري مجلد 5 صفحة 464 بابه استخدام اليتيم في السفر والحضر اذا كان صلاحا له وده المهم ونرجع تاني نقول ان فاق البخاري فيه في, في تراجمه القضية في استعمال الصغير في وظيفة او عمل ما او او الاخر هل يعود عليه هذا الاستعمال بالصلاح والنفر ان يشغلوا عن الصلاح والنفر فان كان يعود عليه بالصلاح فنعم هذا وان لا فلا يجوز استعماله الا فيما يعود عليه بالنفر عشان كده اهل باب استخدام اليتيم في السفر, في السفر والحضر في اذا كان صلاحا, إذا كان صلاحا, صلاحا له, له وذكر تحته حديث انس أنا رضي الله تعالى قال عنه قال قدم رسول الله صلى الله سلم المدينة ليس له خادم فاقذ خادم ابو طلح بيدي فانطلق بيه الى رسول الله سلم فقال يا رسول الله ابو طلح مثل ايه زوج امه, أمه. نعم. نعم. فقال يا رسول الله ان انا سنغلام كيس فليخدمك قال فخدمته في السفر والحضر ما قال لي لشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا ولا لشيء لم اصنعه لما لم تصنع هذا هكذا قال الحافظ واستشكل بعضهم جواز ذلك ليه استعمال الصغير فانه يفضي الى ان اليتيم يشتغل بالخدمة عن التأديد وهو ضد المطلوب وجوابه ان انتزاع الحكم المذكور لوالباب اللي ذكروا البخاري من هذا الخبر يقتضي التقييد بما ورد في الخبر المستدل به وهو ان يكون عند من يؤدبه وينتفع بتأديبه كما وقع لأنس في الحدمة النبوية فإنه استفاد بالمواظبة عليها من الآداب ما فاق غيره ممن أدبه أبوه فلشك إن وجود عند النبي صلى الله عليه وسلم أو عالم من العلماء أفضل له من وجوده عند أبيه الذي قد يستعمله فيما يرهقه ولا ينفعه وذوق رحمه الله تعالى ايضا بابا اخر في الجهاد مجلة ستة صفحة مية قال في باب من غزى بصبي للخدمة وذكر تحته حديث انس رضي الله تعالى عنه انه سلم قال لابي طلحة التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتى اخرج الى خيضة فخرج بابي ابو طلحة مرد وأنا غلام راهقت الحلم فكنت أخدم رسول صلى الله عليه وسلم إذا نزل فذكر الحديث هذا يدل على جواز استخدام الصغير وإن لم يبلغ في بعض الأعمال عند من ينفعه أو يؤدبه ويكون صلاحا له وقوله فالماء أفضل من الحجر لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية وأما الحجر فلا يطهره وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها وقول قبل ذلك نقلا عن النوى رحمه الله فالذي عليه جماعة السلف الى اخره نوى الايه فالذي عليه جماعة السلف والخلف واجمعه خلوا لكم بالكلام لانها يأتي فيه تعقيب للشيخ الالبان عليه رحمة الله في هذا البال فنشوف اي الكلامين اصح النوا هنا بيقول ايه فالذي, فالذي عليه فالذي جماعه عليه السلف, السلف والخلد واجمع عليه اهل الفتوى من ائمه الانصار ان الافضل ان, أن الافضل كمبولة ان, كمبولة أن كمبولة يجمع بين الماء والحجاره والحجار فيستعمل الحجر اولا لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده ثم يستعمل الماء ايه ده كلام النووي وظاهر الإجماع على ذلك طيب إن صح هذا الإجماع فمستنده دليلان أحدهما صريح جدا ولكنه ضعيف جدا والثاني صحيح غير صريح أما الأول وهو الصريح غير صحيح فوحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما نزلت هذه الآية التي في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فسألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء هذا إسناد ضعيف جدا والمعروف من حديث أهل قباء الاستنجاء بالماء دون ذكر الحجارة وأما الدليل الثاني اللي هو الصحيح غير الصريح فرواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوء وحاجته كان يحمل اداوة لوضوءه وحاجته فبينما هو يتبعه بها فقال من هذا فقال انا ابو هريرة فقال ابغني احجارا استنفض بها ولا تأتني بعظم ولا بروسة فاتيته باحجار احملها في طرف ثوبي حتى وضعت الى جنبه ثم انصرفت حتى اذا فرغ مشيت فذكر بقية الحديث وجه الاستدال ايه هلأ قلنا؟ نعم. نعم؟ فين؟, فين, فين؟ لا، ما خلاص؟ هلأ قلنا الأول لا يزبط إنتاج وجه الدلالة في هذا الحديث طيب، بارك الله فيك هو وجه الاستدال قوله كان يحمل مع أنفس خلم إداوة لوضوءه وحاجته. وحاجته فالماء, فالماء كليه للوضوء والحاجة و... و... و... أي؟, أي لطهارد الحدث والخبث ومع, ومع هذا قال أبغني أحجارا, أحجاراً, أحجاراً أستنفض بها, بها. فربما, فربما طلب, طلب الحجارة, الحجارة ليخفف بها, بها. النجاسة او اثر أو النجاسة, أو أفضل النجاسة أفضل ثم يزيل عينها بالايه بالماء وهذا وان الماء. لم يكن صريحا في الجمع بينهما لكن يمكن إيه؟ ان يستأنس به وان لا سيقال طيب هو معه, معه الإيه؟ الماء والماء, الماء. والماء الماء يغنيه الماء عن استعمال الحجار. الحجار فلماذا طلب الحجارة, الحجارة. قد يقول قائل ليدخر الماء للوضوء لي نقول فلماذا قال لوضوئه وحاجته لبه هو ابو هريرة راو الحديث ادرى بوظيفة استعمال الماء ليه حمل له الماء لوضوئه وحاجته ولهذا لم يحمل الحجارة لو كان يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم سيحتاج الى لحملها مع, مع الماء ولم يأتي بالحجارة الا بعد طلب النبي صلى الله عليه وسلم اياه فهذا يعني كما قل صحيح ولكنه غير صريح وفي البخاري ايضا عن ميمونة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط ثم غسلها ثم توضع وضوءه للصلاة فلما فرغ من غسله غسل رجليه واخرجه مسلم ايضا ولفظه ثم ادخل يده في الاناء ثم افرغ به على فرجه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الارض فدلكها دلكا شديدا ثم توضع وضوءه للصلاة محل الشايدين ايه ان النفس سلم جمع بين الطراب والماء والحدث أخف من النجس ولا لا يعني الجنابة مثل النجسة ليست مثلها والحدث أخف من النجس فالاستنجاء يقاس عليه بدلالة الأولى او المسواة على الأقل يعني إذا كان هنا جمع بين الطراب والماء في حدث اخف من الخبث. يبقى ايه? من باب اولى ان يجمع بين مطهرين. اللي هو الحجارة والماء وال فيما هو ها? انتم واخبث من الايه? الحدث. واضح واجه الستدال هنا. من هذين الدليلين نقل الاجماع السابق بي أفضلية الجمع بين الحجارة والماء في التطخ إلا أن الشيخ الألبان عليه رحمة الله تعالى قال في التمام تمام المن صد 65 الجمع بين الحجارة والماء في الاستنجاء لم يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم فأخشى أن يكون من الغلو في الدين لأن هديه صلى الله <تصفيق> عليه وسلم الاكتفاء بأحدهما وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إبقى كأنه إيه؟ أولا نفى ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم اعتبر هذا هديه صلى الله عليه وسلم ثم جعل ما يخالف من المحدثات الحقيقة في هذا الكلام نظر لأنه ابتداء يخالف حكاية الإجماع التي ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى فكان يلزم أولا القدح في هذا الإجماع أول يقول إن هذا الإجماع مدعى ولا يصح وخالفه فلان وفلان وفلان لأن مخالفة الإجماع ليست بالأمر الهين إذا كانت مخالفة رأي الجمهور ليست بالأمر الهين فكيف بمخالفة الإجماع والذي يريد أن يخالف لما يظهر له من الدليل عليه اولا أن ها؟ يثبت خلاف هذا الإجماع إنما مع إنما التسليم مع بصحة صحة الإجماع من ذا الذي يخالف الإجماع حتى ولكن الشيخ الألباني فانل فانل فانل أعلم أهل الأرض فلا ينبغي إن هو, هو يخالف, يخالف الإيه ما أجمع عليه المسلمون سلفة احنا طبعا هنا لا نقلل من شأن شخص الالباني حشل الله فهو يعني تجرسنا كما يقال ولكن القضية إن احنا بنريد ان نضع الحق فيه نصاب لان مشكلة كثير من اخواننا في هذه الايام انه يتبنون اراء المعاصرين ويضربون باراء القدامى عرض الحائط ولا يقيمون لها وزدا في حين انها ممكن تكون هي الاسوب وانقول الاقرب الى الصواب ليه؟ مع انه مقلد في كلا الحالتين هنا مقلب, مقلب وهنا, وهنا مقلب, مقلب. فيقبل, فيقبل قول, قول المتأخر, المتأخر ويرب قول المتقدم بل, المتقدم بل أقوال المتقدمين لماذا نتد؟ وذي بتبقى مشكلة في, في, في العرب عرب. حكم, عرب عرب عرب. حكم بس المسألة بس يعني عندما يأتي واحد مثلا ويقول بس بس لا يجوز إفراد يوم السابت بصيام وإن وافق يوم عرب طيب مين اللي قال الكلام دعم؟ ويقول لك الشيخ الألباني طيب وسبحان الله, الله إذا كانت الجماهية تخالف الشيخ الألباني في هذه المسألة فلماذا تقطع برأي الشيخ الألباني وإنت مقلد؟, مقلد وتعرض مقلد عن أقوال الآخرين دا الكلام اللي بحذر منه دائماً أقول لي الأسر إني إن انتقلنا من تقليد إلى تقليد أسوأ منه لأن إذا كنت مقلدا ولا بد يبقى هتقلد مين؟ هتقلد الأقدم وهتقلد اللي مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتن أنا حتى عندما أتكلم مثلا في إسناك حديث ولكن كان ولا بد من التقليد فلا تقلدني ولكن قلد الشيخ الألباني لأنه أعلم من او أعلم من كل المعاصرين دلوقت طب إذا كنا هنقول كده في شيخ الألباني طب لو إن شكل الألباني خالف إمام أحمد وبزرعة الرازي وأبي حاتم الرازي يبقى كلام من اللي يقدم يعني وضع الكلام في نصابه مهم جدا ليس لاننا بنحب الشيخ فلان او علام نسلم له ونقطع بصحة كلامي حتى وان خلف جماهير الامر هذا ليس من الانصف شيء بل ليس من الحكمة شيء لان كل يؤخذ من, من قوله ويترك الا النبي صلى الله عليه وآله, وآله وسلم طبعا قول الشيخ هنا اخشى ان يكون من الغلو في الدين لأن هذه الصفالة من الاكتفاء بأحدهما بالحجارة أو بالماء احنا ذكرنا دليلين واحتملين ولا مش محتملين ومع قيام الاحتمال لا يمكن أبدا القول بمسألة ايه ان ده يبقى غلوه ايه وبدع بأن القول محتمل ثم هنا مسألة في غاية الأهمية إزالة النجاسات من العبادات التوقفية ولا الأمور المباحة في أصلها ها ها التطهير النجاسات امر توقيفي تعبدي ولا الباب فيه واسع باعتبار انها علة ظاهرة يدور معها الحكم وجودا وعدما ايه جماعة مش ليه الظاهر ان الامر فيها اوسع من باب العبادات لان احنا دور الحكم يدور من علته وجودا وعدما فباي مزيل زالت النجاسه زال ايه زال حكمها احنا مش قرنا الكلام ده قبل كده في بعض في الدرس السابق يبقى هنا بنقول ان ازاله النجاسات ليست, ليست كالعبادات التوقيفية, التوقيفية التي يطلب فيها موافقة, موافقة الشرع, الشرع في الجنس والصفة والمقدار والصفة والوقت, والوقت ونحو ذلك ليقال ان الجمع غلو ولا سيما مع النقل المتقدم على الامام النووي رحمه الله تعالى فينظر في هذه المسألة وتوضع في نصابها لان يحكم على الناس بالابتداع والغلو من غير. أن يستحق ذلك, ذلك. ذلك. يعني, يعني لما يختار, يعني يختار واحد, واحد ويجد الإجماع واحد. على خلاف كلامه يفضل, يفضل برضو يقلده هذا هو يعرف <تصدق> صدر <تصدق> ومنذ صدق. متى كان يذكر العلماء <تصدق> ادلة الاجماع لو فتشت في كتب الاجماع, الإجماع. مراطب, مراطب الإجماع. الاجماع لابن حازم او الاجماعات اللي بيحكيها الشيخ الستنطمية او غيره ده هما بيعتبروا حكاية الاجماع وحدها دليل لما هنا الامام النووي يقول ان ايه واجمع عليه اهل الفتوى من ائمة الامصار ان الافضل ان يجمع بين الماء والحجارة انا قلت ايه الان قلت إن صح, صح هذا, هذا. الإجماع فلعلموا استندوا إما الحديث <سنة> الضعيف الصريح وإما أدلة صحيحة غير صريح فإحنا المطلوب مننا نبحث عن مستند الإجماع لكن لثقتنا في العلماء رحمه الله تعالى بنقول لا بغير مستند علمه من علمه, علمه وجهله من جهله لكن انت درك إيه لما تسمع حكاية الإجماع أمريه ان انت إن تبدا انت تبحث, تبحث في مستند هل له مستند ولا ملوش, ملوش؟ الامر الثاني هل له مخالف ولا ملوش ده دورك لم تجد المستند يبقى تتهم علمك لم تجد المخالف يبقى تسلم للايه للمثبت وراحت كده كده يبقى هذا دورنا في الاطلاع على حكايه الاجماع إذا حجى أحد العلماء الاجماع على مسألة بنقول الاجماع لابد له من ايه من مستند يبقى نحاول نتعب نفسه شوية بكي نصل الى هذا المستند ولن نعدى من يصرح بهذا المستند لان اذا كان النوى لم يذكر مستنده أو ذكر مستندا مستند ضعيفا يمكن ابن قدامى يذكر المستند الصحيف او نجده أو في نجد مسائل في مثلا الهمم احمن ولكن أحنا هي فتور الهمم في البحث, في البحث, البحث والتحري هو اللي جعلنا حاجة أحري. من الاتنين يا اما نسلم بقول ده او بقول ده مفيش همة ان انا ابحث في المسألة وانظر هل بالفعل صرح احد العلماء بمستند هذا الاجمع او لم يصرح طيب خلينا نقول اني لم اظفر بهذا المستند يبقى الاصل ايه الثقة في, في هؤلاء العلماء وأنهم ما نقلوا ما إجماعا إلا بعد, إلا بعد أن تحروا حكم المسألة وبذلوا أقصى المجدين. ما يمكن بذله للاطلاع على مخالف أو, أو, إيه؟ أو إيه؟ إيه؟ عدم وجود المخالفة يبقى اتهم نفسه نفس. بأنه أكيد نفس. فيه مستمع بس أنا مش قادر أوصد إليه ده الجزئية الأولى جزئية الثانية إن أبحث. أبحث هل في مخالف ولا مفيش مخالف؟ وهل المخالف ده, ده يعتد بخلافه بخلاف بخلاف ولا لا يعتد بخلافه؟ واضح؟ طيب هو الأصل صحة الإجماع إلى أن يثبت يا راجل. يا راجل ترجيبولك <تصفيق> أجمع أئمة <تصفيق> الفتوى ما قالش أجمع أصحابنا <تصفيق> في فرق بين اللفظ ده واللفظ ده ركز في اللغ هو لأم وعليه أصحابنا أو أجمع أصحابنا على ذلك بأش شفعي لكن لما يقول أجمع السلح والخلف وأجمع أئمة الفتوى يبقى ده برضو الشفعية وما يعرفش اللهم والليه يعني أنا أحببت أن ألفت النظر في هذه المسائل إلى أنه لا تبادر لاجل حبك لشيخ ما إلى اعتماد قوله وإهمال أقوال الآخرين لا لشيء إلا لأنك بتحب يبقى فرأنا إيه عن أصحاب الجماعات المقتدعة اللي بيقدسهم أقوال شيخهم وبيعتبروها أدلة فانت ما تيجي مثلا واحد تقول له يقول لك ده أنا جماعت بين الحجارة والماء تقول له ده بيدع من الالكرة؟ ده الشيخ الالبان الالبان يبقى انت فرقت ايه؟ ان تيجي الواحد من الاخوان بيقول مثلا ان تطبيق الحدود والعقوبات لا يكون الا برضى وارادة الشعر فيسأل واحد يقول له حتى لو نص على ذلك في الدين يقول له حتى لو نص على ذلك في الدين لان الامام الشهيد قال سنة تمانية وتلاتين ان الشعب مصدر السلطات يبقى احنا فرقنا ايه؟ ما انت قلت هنا؟ لأن الشيء القلباني قال والتاني بقول لأني الإمام الشهيد أهل فرقنا ايبقى؟ يبقى بقت الـ آه الله السلام هنا طيب, طيب, طيب متى يتعين الاستنجاء بالماء؟ احنا إما هنا؟ كلام الأئمة إنه الأفضل الجمع بين الحجارة والماء إن على أحدهما في الماء أفضل باعتبر ان هو بيزيل عين النجاس بخلاف الحجر طيب هل يتعين استعمال الماء في بعض الحالات ذكر العلماء رحمهم الله تعالى صورا يتعين فيها استعمال الماء دون الاستجمار بعضها متفق عليه بينهم والبعض مختلف فيه فمن ذلك ما يلقى اولا اذا تجاوز الخارج موضع العادة يعني واحد عنده اسهل مثلا ولا حاجة والخارج فرش على المعادة كلام موضح دائم معنى اذا تجاوز الخارج موضع العادة او الموضع, أو الموضع المعتاد. المعتاد فمذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلة الجمهور يعني ان الحجارة لا تجزئ والحنفية خلفه الجمهور لا في ان الحجارة لا تجزئ ولكن الو ان يكفي اي مائح طاهر يعني ممكن يقسل هذا المحل ب... بزيت شركة الكلور مثلا والبنزيم بنزين ما زال يبقى عدوم والحنفيه قال والحنفيه قالوا يكفي اي مائع قاهر مزيل والاخرون قالوا يتعين الماء الطهور واختلفوا في مقدار التجاوز اختلافا واسعا ليس هذا محل بسطه لكن وقالوا اذا تجاوز الخارج المحل المعتاد اللي هو بيخرج منه الفضلة بصفة معتادة فهذا يلزم أن يغسل بالماء واختار شيخ الإسلام تيميا رحمه الله تعالى أن الاستجمار يجزئ مطلقا تجاوز الخارج الموضع المعتاد أو لم يتجاوزه واحد يقول لك طيب شيخ الإسلام هنا خالف, خالف الأهم الأربعة نعمل إيه نقول ننظر فيه ادلة هو سبب الخلاف ايه وده مهم جدا يا جماعة تحرير محل النزاع وسبب الخلاف هم بيتلفوا في ايه واختلفوا ليه لانه ممكن تطول البحث جدا ويتشعب بيك البحث وانت لا تدري فيما تبحث فيما تبحث. فيما تبحث. تبحث فيما تشعر, فيما تشعر. لانك محددتش محل النزاع ومعرفة السبب اختلافهم ايه ولذلك بس انتجد واحد زي ابن في كتابي بداية المشتهد بعد ما نذكر الاقوال مباشرة يقول وسبب اختلافهم كذا وكذا وكذا, وكذا. ليه؟ لان ما نعرف سبب الاختلاف ونقدر نرض هذا السبب سبب سبب سبب سبب سبب نصل الى, إلى الراجح من القولين أو الأرجح من القولين سبب الاختلاف اختلافهم في الاستجمار هل هو رخصة أم عزيمة ومعنى أن نقول رخصة يعني إيه ها معنى أن احنا نقول إن رخصة يعني إيه معنى أن احنا نقول أن رخصة أي لا يجوز استعماله مع وجود الأص يبقى احنا بنقول عندنا فيه أص رخصة في طركة ليه حاج او ضرور ده الايه؟ الرخص لان الرخص على خلاف الاصل الرخص على خلاف الاصل الاصل عدم ادف الميت لكن الرخص المضطر ان يبقى, يبقى على قول الرخص على خلاف الايه؟ اللي يوافق الاصل ايه؟ العزيمة. العزيمة عزيم. هي موافق, موافق الأصل. الاصل. اللي نزل بها الحكم اتداءا. اما الرخصة فانتقال من الحكم الأصل, الحكم الاصل الى حكم جديد بدليل لماذا? لداع بميه يدعو بميه الى, الى دليل ذلك. دليل حاجة او مصلح. مصلح. فهل استجمع الرخصة والعزيمة? بهذا المفهوم بها? <متحدث> يعني هو يخلف الأصل ولا ما يخلفش الأصل <تصفيق> احنا لسه بنقول إما أنه يجمع بين الحجارة والماء أو يقتصل على الماء أو يقتصل على الحجارة إذن ما يشعر رخص لما قالوا أنه هي رخصة استعمال الحجارة أو الاستجمار رخصة فلا يستعمل إلا فيما جرت فيه العادة يبقى لما قالوا أنه هو رخصة قالوا أن الرخصة تستعمل في حدود الحاجة فقط فإذا خرجنا عن الحاجة يبقى ليست ايه الرخصة متبعة وانما نرجع الى العزيم فلو قلنا رخصة يبقى بالفعل كلامهم صح لا يجوز استعمال الحجر الا في الموضع المعتاد خرجنا عن الموضع المعتاد يبقى لا يبقى لا يجوز استعمال الحجار لكن الظاهر والله تعالى اعلم ان الاستجمار على وفق, وفق الأصل, الاصل وليس, وليس برخصة بل هو عزيمة. عزيمة وإذا, وإذا كان, كان الأمر كذلك عزيمة. فننظر في النصوص في النصوص جاءت, في جاءت مطلقة ولا مقيدة, مقيدة. ها. ها. ها. نصوص جاءت, جاءت مطلقة. مطلقة يعني ليس تجمع جاءت, جاءت النصوص المصوص. لوصف معين أو لحالات معينة ولا لأي واحد يقضي حكته بأي طريقة وعلى أي وصف جاء مطلق والمطلق لا يجوز أن يقيد إلا بنص مطلق لا يجوز أن يقيد إلا بنص وإلا هيبقى تكليف بغير بينة وهذا ما منعشر تكليف بغير دليل, دليل ممنوع, ممنوع شرعا وسبق ان ذكرنا تصفيق. ان النجاسة نجاسة عين نجاسة خبيثة, خبيثة يزول خبيثة حكمها بايه, بإيه؟ بزوالها فايا كان حاجة المزيل حاجة حاجة حاجة ها ثبت الحكم سواء كانت سواء, كانت كانت كانت سواء كان, كان موضع النجاسة كبير او صغير موضع النجاسة كبير يبال مطلوب ايه هاي ان هاي هو يعدد الاحجار حتى يغلب على ظنه نقاء المحل. المحل. لكن لو موضع النجاسة صغير غير, غير, غير, غير. هيكتفي بالعدد اللي هو السلاسة الاحجار. احجار. يبقى كل ما هنالك ده احنا نقول اذا حصل ان الخارج تجاوز الموضع المعتاد هيحتاج الى عدد من الاحجار اكبر من العدد اللي هيحتاجه لو كان الخارج على قدر الموضع المعتاد اما ان احنا نمنع من الاستجمار لمجرد ان الخارج فرش على المقعدة او تجاوز الحد المعتاد او القدر المعتاد يبقى هذا في الحقيقة خروج عن الأصل, عن الاصل الذي معنا وهو جواز لاستجمار مطلقا بشروطه ومنها ازالة عين النجاس نعم. نعم. يعني احد اخواننا بيقول كيف تكون احكام الاستنجاء من احكام العادات وفي حديث, حديث, وفي حديث سلمان رضي الله تعالى عنه نهانا رسول صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين أو أن يستنجي أحدنا بأقل من ثلاثة أحجار هل أنا قلت إن الأحكام لاستنجاء من أحكام العدد أنا قلت ليست ازاله النجاسه او باللغه انا كاتب عندي والحقيقه ان ازاله النجاسه ليست كالعبادات التوقيفيه التي يطلب منها موافقه التي يطلب فيه موافقه الشرع في الجنس والصفة والمقدار والوقت ان يكون قاعد يدوق باله من الكلام هناك فارق بين نحن نقول عادة وفارق بين نقول عبادة توقفية ونحن قلنا قبل كده في اول درس ونحن نتكلم في حديث العمال بالنياد قلنا فيه عندنا عبادات معقولة المعنى, معقولة المعنى واخرى غير معقولة المعنى فمعقولة المعنى بتبقى ايه لا تفتقر الى ني اما غير معقولة المعنى فهي تعبدية محضة فتفتقر الى الني المسألة التي لا يستطيع العقل ان يدرك المناسبة فيها بين الحكم وسببه يبقى دي اسمها ايه عبادات الاصل فيها التحبد فليست معقولة المعنى فلت كلام ده قبل كده فليس كل عادة يقبلها عباد لا ممكن يكون في عبادات معقولة المعنى كالعادات وممكن يكون في عبادات غير معقولة المعنى دي اللي حدث علىها توقيفية يعني تفتقر الى ايه تفتقر الى دليل ونية ونحو ذلك وإلا لو قلت ان الاستنجاء عبادة توقيفية يبقى يلزم فيه الني وكذلك ازالة النجاسات من الثوب ونحو ذلك هل كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ابن مسعود ابغني احجارا وقد اتاه بالماء دليل على ان الاستجمار بالحجارة عزيمة وفق الاصل هو نعم هو دليل ده ليس هذا فقط هو النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لي المسعود وقالوا لي أبي هريرة وقالوا في أكثر من موضع بل كان هو الأصل يعني هو النفس سلم ربما ما عرف تطهير المحل بالماء إلا بعد أن أثنى الله عز وجل على أهل قباء بدليل نسأله ليه ربنا فبحانه وتعالى ليه الله عز وجل أثنى عليكم في قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا ألو إيه؟ ان احنا بنتطهر به الماء فكان المشهور والمعروف والمتعارف عليه قبل ذلك هو ايه استعمال الحجارة فقط فالحجارة هي الاصل والماء ايه وارد عليه عشان كده بنقول ان هي عزيمة وليست رخصة عشان اي واحد في الدنيا عقله يدعوه لو من زيلش شرع بازالة النجاسة عقله هيقول له زيل النجاسة ولا لا يعني إن, إن لم تطلب شرعاً بإزالة النجاسة عقلك هيدعوك إلى إزاليتها ولا لا؟ هو ده بنقول معقولين معه يعني الإنسان يدرك ليه, ليه الشرع أمر بإزالة النجاسة لأن فيه مصلحة مترطبة على ذلك وهي تطهير الثوب لألا يتلوث كله ويخرج رائحة منتنت عكر على الإنسان وعلى من يجاوره ولا أخذ فالإنسان يدرك الحكمة من هذا التشريع اذا كان, كان الاستنتاج عباده غير توقيفيه اذا تقريبا, تقريبا اذا مما تقريبا اقل العدد 3 احجار يا جماعه هو اللي بكتب هو بكتب دا يعني مستخسر فينا حته ورقه يعني قال لنا فاهمتوا من الكلام ليه يعني النبي صلى الله قال انه ما يقلش عن ثلاثه احجار وفي فرق بين الاصل والوصف. والوصف يعني ممكن, يعني يكون, ممكن الأصل يكون الاصل غير توقيفي والفرع المنشق منه ايه توقيف. توقيف. توقيف وممكن, وممكن يكون, يكون الاصل اللي حكم, حكم والوصف, والوصف اللي ايه حكم اخر يعني مثلا الاضحية على قول الجمهور ايه مستحف ومع ذلك يجب ان هو يراعي السن وعدم العيوب وغيرها ولا لا ليه؟, ليه؟, ليه؟ لأن هي لا تقبل إلا بهذا الوصف, الوصف. وإن كان أصلها إنها إيه؟ إنها سنة, إنها سنة. وهكذا. وهكذا فحنا بنقول هنا إن أصل الاستنجاء غير توقيفي لكن وصفه لو جاء النوى ولا يجزئ إلا بالماء كنا كلنا هنقول إيه؟ الاستنجاء عبادة توقيفية لا يجزئ فيها الا الإيه؟ إلا الماء بل إزالة المجاسات كلها كنا هنقول كده ولكن وجدنا الشرع نوع مرة يقول بالطراب التراب. ومرة يقول بيه الماء. الماء ومرة يطهره, يطهره ما, بعد. ما بعد ومرة بالدلك بيه طراب يبعزا ما فيش تحديد حاجة عنها عشان يقول ما عبادة ايه, إيه توقيفية واظن الكلام كان فيها واضح يعني فالظاهر والله تعالى اعلم هنا ما قال الشيخ الاسلام تيم رحمه الله من انه يجوز الاستجمار ولو تجاوز الخارج موضع العالي أيضا قالوا من الأشياء التي يتعين استعمال الماء فيها إزالة الماذي والودي والقول بنجاستهما هو مذهب الجمهور بل حكي الإجماع على ذلك لكن رؤية عن الإمام أحمد رحمه الله القول بطهارتهما في رواية ولكنها داخل في باب الانفراد ومع القول بالنجاسة هل يتعين استعمال الماء أم تكفي الحجارة العئمة الأربعة قالوا يتعين الماء على خلاف بينهم هل يجب غسل موضع الحشف فقط كما هو مذهب الحنفية والشافعية ونسبه النووي الجمهور ورجح ابن عبدالبر او يجب أو غسل بس الذكر بس كله. كله وعليه بس اكثر بس اصحاب مالك, مالك, مالك وهو رواية عن احمد, أحمد. او يجب بس غسل بس الذكر بس كله مع الانثيين كما هو مذهب بس الحنابلة بس وهو بس مذهب بس ابن حازم رحمه الله, الله. دي مسألها بت... يأتي بت... بيانها ان شاء الله فالجمهور او الايمة الاربعة لانه لابد من استعمال الماء وفي مذهب الشافعية قول بانه يجزئ الاستجمار اللي قالوا بتعين الماء حجتهم لحديث الواردة في هذا الباب وفيها الامر بالغسر كحديث علي رضي الله تعالى عنه اللي يذكر المصنف رقم 23 وفيه كنت رجلا مذاء فاستحييت ان اسأل رسول سلم فامرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضى يبقى هنا قال ايه يغسل, يغسل. ما ينسع. ينسع. لكن قال شي ينسى ولكن قال يغسل, يغسل. واداة الغسل إيه في في الماء, الماء. نعم يغسل, يغسل وذكره ويتوضى وما في معناه أحسن من أحسن مساء تذكره ان شاء الله, الله ومن قال أحسن أحسن يجزئ الاستجمار بالحجارة أحسن استدل أحسن بالقياس أحسن على البول دول. بجامع ان كل منهما سائل نجس خرج من مخرج واحد وان الماء لا يتعين في إزالة النجاسه كما تقدم بيانه ولا شك أن العمل بمقتضى النص اولى من العدول عنه إلى مقتضى القياس لاعتبار ان القياس لا يعارض الايه لا يعارض النص حتى وان حتى وان كان له وجه الدم والصديد والقيح الخارج من القبل والدبر هل يتعين الماء او يجزئ الاستجمار قيل يتعين المائع ولا تكفي الحجاره وهو مذهب الحنفية وقيل يتعين الماء وهو مذهب المالكيه وقول في مذهب الشافعيه وقيل يجزئ الحجر وهو اصح القولين في مذهب الشافعيه وهو الراجح وادله المساله دي نفس ادله المساله اللي احنا ذكرناها قبل كده في مساله اذا تجاوز الخارج الايه الموضع المعتاد, المعتاد. ف هنا نقول هنا إن, إن, ان الدم, الدم او الصديد أو, او القيح دسائل نجس نجس دسائل ده سائل نجس فيزول بزوال عينه يزول حكمه بزوال عينه خلاص طالما انه يرفع بالحجارة او بغيرها فيرفع حكمه لكن الطهارة من دم الحيض والنفاس هي طهارة من الحدث وليست من الخبث فانفرق بين الاثنين دم الحيض والنفاس هم في مطلق الدم وطبعا على القول بنجاسة وقد حكي الإجماع على ذلك إجماع على نجاس الدم والصديد والقيح مع دم الحيض والنفاس فطهارتهما من باب إزالة الأحداث وليست الأخباث فلا يجزئ فيها الاستجمار إلا في حالة واحدة فقط وهي أن تكون المرأة عادمة للماء. ويكون التيمم هو المشروع في حقها ويكون التيمم هو المشروع في حقها فإنها تستجمر ثم تتيمم يعني تزيل ما علق على فرجها من دماء بالحجارة ثم تتيمم قال النوو في المجموع فإن قيل لا يمكن الاستنجاء بالحجر من دم الحيض في حق المغتسلة لأنه يلزمها غسل محل الاستنجاء في غسل الحيض فيقال صورته فيما اذا انقطع دم الحيض ولم تجد ما تغتسل به او كان بها مرض ونحوه فهذا مما يبيح لا تيمم فانها تستنجي بالحجر على الدم ثم تتيمم للصلاة بدلا عن غسل الحيض وتصلي ولا اعادة عليها هذا في حالة عدم قدرتها على استعمال الماء او عدم وجود الماء ها تتيمم طيب قبل التيمم مطلوب ان هي تزيل هذا الحدث عن موضعه يبقى تزيله بإيه. في ايه فيش موجود او في ماء ولكن لا يمكن استعماله في هذا الموضع يبقى عند يجوز الايه يجوز الاستجمار بقيت مسألة إذا قرج الحدث من غير السبيلين نتركها المرة المقبلة مع الحديث الخامس عشر لنجيب عن هذه الأسئلة